وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْدَرُ مِنْ أُخْتِهَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْدَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَضْجَعُونَ وَأَخَذْنَاهُمْ العذاب لعلهم يضعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا كَ بِمَا عَدَع دَكَبِ للَهُ كَدُون فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنهُمُ الْعَذَابَ إِذهُ يَنْكُثُون فَلَا فبعون في قومه قال يا قوم أليس لي ونادى فبعون في قومه قال يا قوم أليس لي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تدري من تحكي هَلْ يَسْتَوِي مُنْفِخٌ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي إِنْ تَحْكِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِي أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يوين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترم له لاق في على رئاسه و من زهدي اغدا انا عنه مما ذلك قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين انهم كانوا قوما فاسقين فلم ما اسفونا تقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين لَمَّا آتَيْنَاكَ قُمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ آلْعِين فجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ فجَعَلْنَاهُمْ تَرَفًا وَمَثَلًا ولما ضرب ابن مريم مفلا إذا قومك منه يصدون ولما ضرب ابن مريم مفلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خيرون أَيُرِيدُونَ أَن هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ بَلْ هُمْ سنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إن هو إلا عبد سنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني لََ شَ لَجَعَ النان كَُّ لَائكَةَم فِرِأَض يَقْلُفُون وَلَونَ شَ لَجَعَ نَكُ مدائكَ تَم فيِي